اذا فتحت لنا بلد اقمنا حدود الله وانقشع الضباب اطامه شرعه حق علينا نطبقه ولو قطعت اطاره نطبقه ولو قطعت علينا وزارها إن لم نقمها وعاقبة الأمور لها احتجاب أنا هب وخوضها جهادا فقد بان الخنا وبدى الصواب فقد بان الخنا وبدى الصواب